وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو ويأتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم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 وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ إِنَّمَا يَحْبِسُهُ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 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْ لَأُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ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 أُذَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَعْرُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 ويبغونها عوجوهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الضالين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ اننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها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 يا ربي لغفور الرحيم.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 وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَظَلَّ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال رب إن بني من أهلي وإن وادك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن إنه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أ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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينته وما نحن بتارك آلتنا عن قولك وما نحن بتارك آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 فما تزيدونني غير تخسر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصو ولا تمسوها بصو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 نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها بإسحاق ومراء إسحاق يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرع وجاءت البشرى يجادلنا وجاءت البشرى يجادلنا في قوم نصر إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبَ يَا إِبْرَاهِيمُ احْرِطْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم جاءت رسولنا لوطا سيابهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقال هذا يوم عصيب و جاءه قومه يُهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله فات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 ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليهها سافلها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّسَوَّمَةً لِّدَرَ بَبِكِ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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْتِ وَلَا تَبْخَسُوا وَلَا تَبْخَسُنَّ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ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 وَلَوْلا رَحْمَةٌ لَّرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقي بوني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من آباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد ومع ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس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 خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن إنهم لفي شك منهم مريب وإن كل اللام لا يوفي ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى إنه بما تحملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا ت صرون وأقيم الصلاة طرفين نهار وزل فم من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأقيم الصلاة طرفين نهار وزل فم من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين